بهذا الاسناد الحافظ ابن حجر العلم دي سلسلة هذه يعني للسلسلة الأخرى إذا كنا مالك عن نافع عن ابن عمر الشافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر هذه سلسلة الزهد يعني لا بس دي سلسلة الكاذب اللي هي رواية الصدي الصغير عن الكبير عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وسلسلة الكذب يعني سلسلة الوصلة وقف قبل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فدي من أكذب الأشياء يروى أو او اللي يروى بيها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما طيب إيه أبرجه وأنت بتذكر هذا الشيء فتحرّه أقول إن أوهى الأسانيد عن ابن عباس السدي عن الكلبي عن أبي صالح هذه سبسلة في إيه؟ الكاذب أنت مرفضتش يا ابن عباسه هذه السبسلة في الكاذب طيب مثال الأحاديث الضعيفة اللي هو يذكرها هنا يقول ما أخرجه الترمذي من طريق حكيم الأسر عن أبي تميمة الهديمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دهورها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الحديث نفس حديث صحيح لكن الحديث بهذا الاسناب يؤكّم عليه ضعف. يبقى على ذلك الحديث فرق إنه له شواهد وله متابعات، له فصح لذلك. لكن الكلام الآن في النظرة إلى الاسناب. الآن سأل من الأمثلة اللي بيذكرها هنا؟ الترميزية وهذا الحديث. من طريق حكيم العصر عن أبي تميم الهدي عن أبي هريرة. الترمزي لما رواه قال لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأسرم يبقى ما إلا نشحل طريق واحد اللي هو طريق حكيم الأسرم اللي بيقول الترمزي ما نعرفه إلا من هذا الطريق طيب عن أبي تميم الهدي عن أبي هريرة وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليد من فوائد جامعة المزيح رحمه الله يذكر الحديث ويذكر الحكم عليه وبعدين يذكر فقه الحديث والخلاف الذي هذا الحديث هذا من يعني سنن الترمذي أو دامع الترمذي من فوائد هذا الكتاب العظيم الكلام عن الحديث كإسناد ومثل والكلام عن علاء الحديث الكلام عن الخلاف الذي بالحديث الكلام عن حديث معبول بي ولا ليس معبولا بي وإن دام العلماء ومذاهب العلماء أيضا يذكرها باختصار عقب الحديث يقول لنا هنا وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليل ايه معنى التغذيس اللي هو بيقول معنى هذا على التغذيس معنى ايه فقد كفر. فقد كفر يعني الذي يأتي حائضا فيه دولها. هل كفر وخرج من الملة خرج من الملة لا لم يخرج الا اذا استحل ذلك استحل ذلك لكن لم يستحل لذلك فقد كفر وينزع لهم نفسه يقول لك المقصد منها التغذيس في ذلك إنه التشديد في الأمر لا يحملك أن تأتي وهذا الذي سمعناه كفر دون أي كفر دون كفر كفر عمل هذا كفر عمل وليس كفر اعتقاد فإن اعتقد أنه يجوز ذلك فقد كذب به بالقرآن كذب بالقرآن يسرق عن مهين يقول هو هذا فاعتزل النساء في ولا تقرضهن حتى قرء فإذا فطهرنا فأتونا من حيث أمرك الله. إذا هنا القرآن يخبرنا هذا أذا. فإذا استحل الإنسان ما أخبر القرآن إنه ممنوع إنه أذى كفر مخرج من من ولا لا. إذا هذا كفر مخرج من من إنما الحديث هنا إنه أتى الحائض في دورها أو أتى, أو أتى الحائط في فور حيضها هذا الكفر عمل فقط كفر بما أنزل على محمد ما لم يعتقد جواز إذا اعتقد الجواز فهو كفر مخرج من البلد إذا يقول إنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليل وقدروا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار من أتى حائراً فليتصدق بدينار أو بنصف دينار لو كان كافرا خالداً من لا ينفع دينار ولا نصف دينار لا ينفع دينار وبرضه هذا الحديث أصل أهل العلم على طريقة ضعيفة وحسن الشيخ الأبانى رحمه الله عليه فالغرض إنه طالما ذكر إنه أتا حائراً ويتصدق عليه إنه ما زال باقياً في الإسلام لم يخرج من الإسلام طيب يقول لنا وضعف محمد هذا الحديث مين ذيρέーん الإمام التلمزي يقول ضعف محمد دائما التلمزي لما يذكر محمد يقول ضعف محمد الحديث صحح محمد الحديث يقصد من الإمام محمد Improvement إسماعيل البخاري هذا شيء شيء هو الإمام البخاري فلما يقول وصح محمد هذا الحديث يقصد الإمام البخاري ضعف محمد هذا الحديث يقصد الإمام البخاري إذا اعرفه من مصطلحات المسي يقول ذلك ونظراً ما يقول محا البخاري ضعف لا, لا يذكر إلا محمد رحمه الله عليه ضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناد ضعف إمام البخاري هذا الحديث من قبل إسناد قاله أبو تميم الهديمي اسمه طريق ابن مدالد طريق ابن هنا أبو تميمة الهديم ترمزي دعنا فوائد كثيرة جدا في هذا الحديث يعني أعلنا الحديث زلنا نعرفه إليه من طريق واحد لما رأونا هذا الحديث من طريق واحد بس طيب الـ الـ الـ الطريق الواحد هذا ضعيف وحتى لو صح معناه على الطريق والإمام البخاري ضعف هذا الحديث من قبل إسنادي ضعفهم من قبل ايه؟ يبقى المعنى بتاعه قد يكون صحيحة من البخلي فضعفهم من قبل الاسناد لذلك الحديث قلنا ان هذا حديث صحيح من قبل المعنى معنى الحديث صحيح، وبعدين ده نفايدة ايضا في معرفة الاسماء والكنع يبقى الحديث اسمه ابن تميمة ايه جيمة مين ابن تميمة ولكن اسمه طريف ابن مجالد طريف ابن مجالد طيب إذا تضعيف الحديث من قبل حكيم الأسرم ضعفه البعض من العلماء والحافظ ابن حضر ذكر في تقريب التهذيب وقال لك فيه لي فيه لي يعني هذا إنسان لين ما ينحط لوحده إنه يصحبه الحديث لما قلنا إن فيه لي معناه لو جاء متابع تابعه من في في حديث آخر أو في إسناد آخر أمي الطاهر حكم رواية هذا الحديث الحديث ضعيف هل يجوز روايته ولا لا يجوز روايته؟ ما كتب مليانة حيث وعيث مليانة الكتب السنة الأبي داود سنة الناساء سنة ترمذي يبقى يجوز ولا لا يجوز؟ بس هم لما رووا بإسناد وروا بإسناد يبقى هنا رواية هذا يكون بالإسناد ولو لم يكن بالإسناد فليكن مع الحكم عليه بأنه ضعيف يبقى مع الحكم عليه يروي الحديث الضعيفة بشمال أترمى أنه إلا الإسناد وإلا من أسناد لك فقط حملك إلا أسناد تداد الحديث بإسناد فقط حملك إنت أن أنت تنظر في هذا الاسناد أو إذا لم يروي الاسناد فليقول هذا ضعيف أو هذا حديث صحيح يبقى هنا يقول يجوز عند أهل الحديث وغيرهم رواية الأحاديث الضعيفة والتساهل في أساميدها من غير بيان ضعفها بخلاف الأحاديث الموضوع فإنه لا يجوز روايتها إلا مع بيان وضعها بشرط يعني إيش يكون عايز يقول إنه ما فيش مانع من رواية الأحاديث الضعيفة ولو لم تبين هذا الشيء، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث إنه إن كذبا عليه. ليس كذب على أحدكم هنا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذب على أحدكم وهنا الذي يكذب يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من النار فلما تذكر للناس حديثا أنت تعرف أن هذا ضعيف وتقوله للناس فنحن لابد من بيان هذا الحديث أنه ضعيف أو أنه حديث صحيح. إذا الحديث الضعيف قد يكون في جملة أحاديث تذكرها بعضها يشهد لبعض وفي النهاية تقول هذا المعنى مع نصايح. ما بينش هذا ضعيف والضعيف والضعيف، لكن بينت في النهاية أن المعنى هذا معنى صحيح مقبول لأنه تضافر هذا الضعيف مع هذا الضعيف لغاية ما وصل لدرجة القول. يعني هو اختار ذهب إلى البعض من العلماء إنه الحديث إذا كان ضعيفا لا يكون متعلقا بالعقائد لا يكون إذا إذا ذكر ولم ينبغ عليه والرادح إنه طالما ذكرت حديثا ضعيفا تنبغ على أنه ضعيف لا تنسى للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم أقوله ألا تتعلق بالعقائد كصفات الله عز وجل ثاني حاجة أن لا يكون في بيان الأحكام الشرعية مما يتعلق بالحلال والحرام يعني عايزي أقول أن الأحاديث الضعيفة وفي المواعز وفي القصص وفي الترهيب والترغيب وغير ذلك الصرار إن هذا القسم الذي يروى يكون من ذا القسم الحسن لغيره